اي انه استمع ل ف ر من الجن فقالوا ف ق انا ل سمعنا قرانا عجبا ي ه د ي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا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 شر أريد ب م ن في الأرض أم أراد ب ه م ربهم ر ش د ا و أ ن ا ب ل س ا للعلوم ن ا ل ك ك ن ا ط ر ا ئ ق قددا وأنا م ن ا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 و أ ن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفت لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ا قل إنما